فسفاه إن دعيت الليلة إلى العودة إلى الله وما أجب لما الجباء ولما الإعراض والموت يأتي بغته ومن أعظم أسباب أو نقاط العلاج الاكتار من ذكر الموت والاكتار من ذكر الجنة والنار فإن ذكرت الجنة عملت من أجلها وإن ذكرت النار فررت من نارها ولهدها وإن ذكرت الموت علمت بأدنى أقرب غائب تنتظره هو الموت والموت ليطرق شابا ولا شيبة ولا مرأة ولا رجلة فاكثروا من ذكر هذه اللذات لذات من ذكر الجنة واستعد لها بالطاعات واكثروا من ذكر النار وهربوا من نيرانها بالبعد عن الشهوات والملذات ففي الصحيحين من حديث النعمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهون اهل النار عذابا لرجل توبع في قدميه او تحت به جمرتان من النار توضع في أخمص قدميه جمرتان من النار فيغلي منهما دماغه وإنه يظن أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لا أهون وأهل النار عذابا. أذكر الموت واستعد له، أذكر النار وأهرب منها، أذكر الجنة وأعمل لها. أيها المسلم عد وارجع لا تسوف فإن الموت أتبركته ولا تكابر فإن الموت أتبركته. ولله برقائل أبت نفسي تتوب فما احتياله إذا برز العباد لذي الجلال أبت نفسي تتوب فما احتياله إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارا بأوزال كأمثال الجبال وقد أصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكف على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقى يقول له المحيمن يا ولي وفرت لك الذنوب فلا تبالي تذكر رقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا غلق الأحشاء حيران والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضان اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفان ناد الجليل خذوه يا ملانكتي وانظوا بعبد عصى بالنار عبصانا المسرقون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الكل سكان